لآن لأ لأ ل ا ق ر م و س ل ل ه أكبر النابلسي ل ا ع م ي ل ر ح م ن ا ل ل ع ب د و إ م الاسلاميه ص ل م ت صراط ذ ي ن أنعبت عليهم غير ل غ on that. 「なさかの星」<音楽> 「今夜も明日 و 楽し ي でいる日です。<音声> y o h ر ح موسوعه الرحيم ن النابلسي ت ا للعلوم ص ر ا ا ط غير الاسلاميه